والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفان إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهذي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصفى مما يخلق ما يشاء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 وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أم هاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إِن تَكْفُرُ فَإِنَّ اللَّهَ غَنيٌ عَلَيْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الكُفرُ وَإِن تَشْكُرُ يَرْضَاهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وَزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذَا مس الإنسان ضرورة ربّه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو، نسي كان يدعو إليه من قبل وجعل لله آذادا ليضل عن سبيله. قلت متع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أَمَنْهُ وَقَالِتُنَآءَ اللَّيْلِ سَاجِدُوَ وَقَائِمَ سَاجِدُوَ وَقَائِمَ يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُلُوَّ الْأَلْبَابِ قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة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 الذين نجت لب الطاغوت ان يعبدوها وانا بو لله لهم البشارة ببشّر عباده فبشّر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن هؤلاء الذين هداهم الله وأولئك هم أول الألباب أَفَمَنْحَقَ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَوَاتَتُ قِذْمَةً فِي النَّارِ لَكِنَّ الَّذِينَ تَقَوَّمُوا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 هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون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 لهم ما يشاؤن عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفِر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجره ويجزيهم أجره بِأَحْسَنِ الذي كَانُوا يَعْمَلُونَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُقْلِلِ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِنْادٍ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي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 فسوفتعلمون من يأتيه عذاب يخزه ويحل عليه ويحل عَلَيْهِ عذاب مقيم إن أزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فَمَنْ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَنْ أُنْتِ عَلَيْهِ بِوَكِيل اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى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 فَقَدْ قَالَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَةٌ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهَا أُولَاءَ إِسَاءٍ يُصِيبُهُمْ مَا كَسَبُوا وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُقُ الرِّزْقَ لِمَنْ يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 وإن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين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 أعبد أيها الجاهلون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 السموات مقويات بيمينه سبحانه وتعالى عن ما يشكون ونفق في الصور فصعق ما في السماوات وما في الأرض إلا من شاء الله. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ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 حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وَقَالَ لهم خزنتها ألم يَأْتِكُمْ رسول منكم يتلون عليكم آيات ربكم يَتْلُونَ عليكم آيات رَبِّكُمْ ويوزرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولا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 إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها قال دين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورتنا الأرض نتبوء من الجنة حيث فنعم أجر العاملين وتر الملاك تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينه بالحق وَقِيلَ الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين